ترجمة نانسي مؤمن مؤمن فيها والنور خاط كتابه انسي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خرطك ليت اري والاهل اين والاهل فين حنانه باع وفائه باع وفائه آه Farshi التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلا to فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهايه حالي فشدت والخوف يملا غربتي En dat is een heel belangrijk punt. Ik heb